أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد عن الأدلة الجمالية، تكلمنا عن الأدلة الجمالية المتفق عليها، وقائنا الصدمة في الأدلة الجمالية لشبه المتفق عليها، عن قال الصحاري و بينا اللي, إيه اللي فيه مش فيها. فيه في اشياء مشكلات فيها الاشياء بتاعتها منين دي كذلك صامه مطلانه و بينا لماذا وقعت في الاستثناء و بيننا كان في الأول كده المخالف ثم و العلماء البطول بتاع الكاره حتى وصل الى قرر الاهي كان دي لجهة انا حشة ولكن قد يختلف في كانوا بريده على احد او من ده فين مش من ده فين ده حتى اللي قالوا اللي هو مش دريد بالتعريد الاخير عندهم اللي هو ايه اللي هو عشان حشة. بعدين انت انتقلنا الى الايه يا ان شاء الله انا اردوه. ده فالمسؤول هذا طلع حضرتني امس في الزمان السالب انا على انه كانت كذلك في الزمان السالب ومعنى التعريف ثبت حكم من معين في الوقت المعين يبقى ذلك الحكم سالبا حتى يرد دليل ينقض حكم زيالين المعلم. في وقت المعلم. يبقى ذلك الحكم زيابتها. حتى لايه ددليل دفع. الحكم في سفود امر في الزمان السلامي. ناشت. بناء على انه كان ثابتاً في الزمان، الحكم. والمثال المشهوري ده توضأ. هو توضأ. في حكم في الزمان الديه. الاول. وهو انه توضي. ثم تشكل في وجود ما يقولوني. ماجي. فإنها لاس تصحب الكامل الثابت. يعني يزبط ايه? حكم يثبوت نامر في زماني الثاني. يعني يبعد المشكل ده وليه. اللي هو أنا خبره. يعني هنزبطه بناء على ايه? على انه كان ثابت في الزمان دهو اللي هو كان مطابع. فإنها لاس تصحب الكامل الثابت ويقومه طاقرا حتى حتى يثبت خلاف. يعني حتى يثبت خلاف. ايه? في حكم الثاني. اصد الحكم الاول. ايه الكع تاني من التعديد. في الاسكلاح والحكم بضبوط الامر الزمان الثاني. بعد المثال بتاعنا اللي هو اتغطى بعدين شك في ودود من نقض الوضوط. فده ما يأتي هنحكم عليه الزمان الثاني بعد انه مشك انه هو انه هو نقض الوضوط. هنحكم عليه ان نقض هنحكم عليه المطابع. فهي لا نحن معلومة اللي هو الضوطي. ليه? لناء على انه, إنه كان سيبدا في الزمان يكون. طيب. انه مع التعريف منه انه ثابت تحمل دليل معين في وقت معين. ان هو هنا. الوجود يبقى ذلك نفاف متواضع. انه يبقى لوه متواضع. حتى يرد دليل يرفع. لازم الدليل يرفع. للبديل ايه؟ لا. في مسألة ده الاخوة تفهم منها معنى الاستصحاب او القاعدة بتاعتي اليقين لا ليزوم الشك خرم. معنى الاستصحاب ده اللي احنا بنعرفين قاعدة اليقين ليزوم ايه؟ الشك. فيقول لك اليقين لا ليزوم بالشك فيقول له ايه معنى اليقين ليزوم الشك. فيقول, فيقول لك ما الحاجة المفرقة. انا لا تزوجي ايه? بشي. دلوقتي انا اتوضيت. ماشي? وبعدين شكيت في الايه? انا احدثت هل انا كده عندي يقين ان انا اتوضي? بعد ما شكرت ان انا احدثت حلالة عندي يقين وانا ماضي مش يقين من فضل انده كثير لابيني من خفل حدود ايوة لتفهم الاخوة غضل انتهاء الى احتي لو فكر اليقين ليزول بالشبك معناها اليقين اللي حن. يعني اليقين وانا دلوقتي عايز احكم في المسالة وانا بحكم في المسالة وانا عنديش يقين انان فضل بس انت عندي يقين ما خلاص يشغليه اصلا في القصة <تصفيق> يعني. لكن انا عندي زي محمد قال. عندي يقين في الزمان السابق. عشان بس الاخوة بتفهم قاعد زي المنين. العقين نزول بشترك خطأ وبالطبع لها خطأ. في حاجات كتيرة. <تصفيق> اليقين هنا مقصود ايه? اليقين بتاع الزمان الاول. يقين بتاع ايه? فانا متأكد ان انا توضيت في الزمان الاول. فهذا اليقين في الزمان الاول لا يزول بالشك في الزمان الثاني. فهو المعنى انا فيش كانت. ويبقى انا توضيت انا متأكد ان انا توضيت في الزمان الايه? الاول. ثم مثلا بعد ثلاث ساعات شكيت ان انا اكون ايه? بست. فالادلة جلتنا. على إن اليقين اللي إن تأقنت منه في الأول ده لا يزول بالشكل اللي حصل في الزمن الثاني، فلا يزول بالشكل اللي حصل في الثاني، فلا يزول يعني شيء في الزمن الثاني إلا إذا كان هذا الشيء أقوى في من اليقين والشك الشرعي لأنه يعتبره قوة اليقين في الزمن الأول ده انا الموضوع بقديم القاعده بتاعه اليقين لو في شكل هتفهم مع بعض ولا مش فاهم يبقى في قاعده الشك مش معناها اليقين دلوقتي يزيد يوجد الشك عشان على طول دلوقتي انت مش محتاج لقاعده لا مفهوم؟ بس هو لكن قاعده لا يقين الشك يجب على اليقين اللي كان في الزمان السبق. هذا اليقين ما يزول بالشكل اللي حصل لي في الزمان الياحل. مش جاب ولا وإن آدم خرقنا. ممكن يقول إن أنا في الزمان التاني مطبق أني أنا توضيت. شو? مطبق أني توضيت في الزمان الأول. ها؟ ها! يبقى ده اليقين ده لو أمتعي الزمان الأول لكن أنا. لكني أنا دلوقتي وإن أنا في الزمان التاني. بس يا الامن تهقين برضو إن انا توضيت. سامحني انا ده انت بتوظف الزمان الاول انت متأكد انت بتوظف دلوقتي بتوظف بقى صح مش متأكد انت بتوظف دلوقتي صح طب انت انا بقول لك الكلام ده ليه عشان هيبقى في تطبيقات على القاعده بالاخر هطبقها غلط بقول لك يا يعني هو عايز يطبق القاعده في ايه في اليقين اللي دلوقتي ما بيطبقهاش على يقين السبب هو غلط كده هو طبقها على يقين السبب ولا هنحتاج ليه في متأقن دلوقتي خلاص انت متأقن هتا هتا من النات وطيه بس مش متأقن من المعارض اللي هو هتحدث ده مش متأقن يعني ايه وعن مثال احنا بنا مش مختلفين فيه عشان كده انت معايا في الموضوع بس هيجي بعد كده عن سنة انت ممكن تختلف معايا فيه انا اصداد مثالي اللي فيه حديث وكلنا عارفينه وما نعرفش غيره يعني مش يعني عارف كلنا يعني ممكن في دلنا يعرف حاجات تانية ماشي؟ صح؟ فايه؟ فأنا بس إحنا بنفهم القعدة بنفهم القعدة ستين ليسوا المشكل عشان بدي نطبق علينا نطبق صح الفضل الشخص لا حسنا بل أمثير بس بفهم إيه الطبيق اللي ممكن يعمب وعمل الفهم طبيق فأنا حسنا نأمثير بقى اللي خريفة ما عايز بس, بس في فيه على الطعب المشكل هو أكافي هنا أليم على الطعب اللي قد يجب عاقات دي؟ او <تصفيق> كتب <تصفيق> من كتبي انا هو القروس وصدق فرجل منها ايه النوع أحدث في الصلاحة كينا نصرف حتى يسمع صوت انا رجل ومنها حتى يسمع صوت انا رجل دي ومنها حتى يسمع الوزن المساعد فضأ منها المدعي انا ومنها الناس طبعا تيجي يعني ماشي ايه هنا ايه المساله هنا بقى لو حطناها طب يبقى قاعده كيل للشد قاعده مبنيه على اللي فيه تعارض بين الملفين اول ترجيح بيقول لي ان انا متيقن ان انا ايه ان انا الترجيح الثاني بيقول لي لأ انت ايه احتمال تكون ايه اختصت فالترجيح الاولاني اقوى من الترجيح الايه الثاني ولذلك هو خد ميل وحط القاعده দائمه وهي المكنه دي مين مقصود بها هيجي بعد قلت فهي عندك استثناءات على القاعدة. طب ليه العلماء حطوا استثناءات على افراد اشتراء او فرقية الشرائيب احدات مستثناء من القاعدة دي. ثم نيجي بقى ننظر لمستثناءات من القاعدة دي. هل ايه؟ هنلاقي اللي لو احنا فهمين بليا قينا هزول شك فان القاعدة بشكتان. فهميني شرعي لي استسمى القاعدة اللي حصل. لكن لو في مناب الصريح الصحيح هنفهم إن استفت على القاعدة مبنية على إن اليقين الاولاني ده يقين ده يقين اولاني لأن أنا كنت متواجد. عشانه. وبأبحث مرة تانية بقى شرعي استسمها يعني. وبعد كده حصل بعد كده مثلا ضم في الشك في حاجة معينة. عرضة هذا اليوم. فنلاقينا الشرع استثنى فجعل اللي العمل بقى بالامر الثاني اللي هو الظن. ليه? عشان لو بصينا بقى في الواقع اه على الموضوع نلاقي اللي, اللي ايه? اللي هو انا بقى ترجحين. بقى الاول اليقين السابق اللي هو ظن. دلوقتي. وصالت ظن ولكن اللي الظن في الحالة الشرع جعل فيها بالامر الثاني اكبر من الظن الاولاني فلذلك خد بالايه بالظن ان في الامر الثاني فالعلامه قال ده استثناء من القاعده لكن هو لو انت فهم القاعده مساله مش ده هي مساله مفهومه انا عشان اظن او استاذ ظن مش ظن او استاذ شاك انا اظن او استاذ ظن فبقى الظن ده أغلب من الظن الاولاني فعملنا في الامر الايه يعني مش من كمثال مثلا لما تجمع مجيل الأدلة في مسألة الصلاة إذا شك أحدكم في إيه؟ هو في الرقع على إيه؟ يعني في الرقع على إيه؟ التانية على إيه؟ على الأقل في رواية؟ صح؟ في رواية؟ أخرى؟ يعلم البرزان ماشي؟ من لاقي العلماء جمعوا من المسألة إيه؟ اللي هو مرجح عنده ضمن احدهما? فيعمل بالايه بالضمن? اما لو كان يستوي عنده الطرفين، ده. اللي يستوي دي مش معناها خمسين في المية. لا معناها خمسين في المية او ترجيح ضعيف. يعني ايه? في ترجيح ضعيف ما ينقاش على اليقين بتاع الزمن الاول. مش يقين بتاع الزمن الاستصحابه. ماشي? فبقى. هنا هو هيبرقصت على الايه? لو في ظن. في ظن معين ظن ده وصل لمرحلة معينة. هتبقى فعلا عند المخلط. لا ده هو بغالينا في اسم التامينين في المية انا صليت ربعة رب عدد. في احتمال عشرين في المية انا فيه صليت ربعة عدد. هذا دي على ايه? اما في حالة إلا أنا 60% 40% قال ليه أنا صليت 30% بس 8% إلا مش عارف أرجع ليه هل ديني مربضة معي؟ الحالة دي هابنع ليه؟ هابنع لي على الأقل إلا أنا متأقن متأقنه يعني تخيله ده أنت ما أنا شاهد 60% وميلي. بس أنا متأكد إن أنا صليت اثنين وشاكدت أنا صليت التأكد أجل الاحتمال ضعيف عندي مش عارف أرجع فهمنا على الأصل اللي هو إيه؟ الاسد صحاب لان الاسد العقل باسد صحاب. تهمين الاسد او لا افهمين او فيش كاده بس يعني شواطة هي يعني تاخد ظن غارب يقي وظن الغارب يعني في, في بعض الاحوالات ازاي? الظن هتعمل بالظن هتبخلت الوقت. ازاي انت تعمل في الظن في مقابلة اليخين. هو الحقيقة هو في الامر في الحالة اللي انا فيها هو الشيخين. هو اليخين كانت في الامر السابق. اللي انا متأكد اللي انا صلت اتنين. بس انا شاكت دلوقتي. انا جبت ولا بدلقة. تاني. فشكي انا جبت ولا بدلقة ده. ده شك. ضعيف؟ ولا ظن فده هو ظن لو في لتعريف الميجه التالتة. فانا بعدتش هنا اليقين انا بعرض اليقين السابق اللي هو دلوقتي ظن يقين برضو. يقين ايه ايه بس مشاكك انا صليت ثالثه ولا لا يقين في حاجة. وده نفس نفس المساله في حاجه اللي مش ظن شكي داوس 100 في المية، ضم في, في عندك, عندك ولا مقابل وستن... عندي عندي صح لا. طيب. دلوقتي بقى دلوقتي بس اللي... اللي... اللي... نغفض سبب كلمة اليقين. ما قصدون باليقين واليقين السابق. اللي, اللي عامل شوية. بس انا عندي يقين اللي انا صليتها بحيثين صح? ولكن انا دلوقتي هعتبرها التلاكة ولا على اساس ايه? على اساس الاحتمال الاكبر. هل انا صليت تلاتة ولا انا صليت اتنين. فلو هو شك. ده هو خمسين في المية. فبقى انا عندي تعارض احتمالين. اول احتمال اللي انا متأكل ان صليت اثنين تلك دي انا مش عارف. صح? فلقيت نفسي انا فعلا مش عارف. فترجيح اللي انا صليت يقدم على ترجيح اللي انا صليت اثنين. في هوصل لمرحبة لا أنا عارف اصلا الثلاثه ومتاكد اللي هو اليقين يعني خلاص قطعي الثلاثه ده يقين لا أنا عندي ظن بنسبه 30% ان انا صريته ده فعلى كلام محمود عايزي يبقى عندي ظن بنسبه 30% ان انا صريته ثلاثه وهنخلي اليقين اثنين يبقى لا اعتمد ان مش هخالف أنا شايف ان ما فيش تعارض ان شبه اليقين عندي يقين ان انا اثنين تلتا دي هي اللي هي في اللي خلاص. ماشي. بقى هل يعني فيها المستوى الشك فيها طلع بقى ظن على الاثنين اللي مطاق منه او أقل من كذا فهمنزود منها الثلاثة لكن مش الاثنين دول, الاتنين دول. أيوة ماشي. ماشي. بس في العمل هدول أنت لو انت عندك عزب تمانين في المية أنت صليت في تلته تأخذونها صح. طيب. لو غالت ما توصل للمحال انت فانت توصل للمحال انت شاكت هل غير لدي. لو اوصل لو انا شاكت هل غير لدي. خلاص احنا شبتلي بيه. في في فعال؟ ده, ده ده. المقصود بالقاعدة بقى اليقين اللي هو ايه؟ انا خس انه مش مش فاهم ليه يكن السرق. انا ما اقلنا زي المغلقة. امم؟ انا مش فاهم الليل يكن السرق. انا يكن موجود دلوقتي. يكون فيه تنة. دي وانا دايما انا دايما بضغط النصر ليك 2 بس هو اللي بيقلي السابق النصر ليك 2 بس ايوه يا اما قصدي كده هو هو ده اللي مش عارف محمود بس الاثنين دول طلعت لهم كده بس انا قصدي في الحالة بتاعتنا دي يقين ان انا صرت بس ماشي انا بقى عايز اعرف التالتة دي اعتبرها ولا مش اعتبرها ماشي فبعد يقول لك يا يعني التالتة دي مش اعتبرها اصل انا متاكد اني وصلت حتى لو عندك ظن غلط انت جبت التبايع عندك ظن انت جبت التبايع تمام دلوقتي وانت بتحكم في المساله انت شاكك انت جبت التبايع لا فلما عندك ظن انت جبت التبايع يعتبر الظن ده ومش هيبقى في الحاله دي عكس اليقين. عكس. ظن اخر اقل منه يبقى هو ده مش يعني انا قصدي مش تعارض القاده يعني يعني, بصحيح مش بصحيح عضل. مش مش عضل. يعني مش اه يعني مش تبع القاده اصلا بيقى. اه انت كده موافق القاده ماشي تمام وكده 60% ممكن تمشي اه مش فيها ممكن تمشي <تصفيق> بس اصل ايه لان الحالات اللي زي كده ما بتبقاش يعني ايه يعني المقصود يعني الشريعة ما كانش عندها الشك 5% ده مكان اصول حديث ما الشك يعني معناها انت مش عارف تحدد واقفت مش عارف تحدد خلاص على العلاقه اول ما وصلت لمرحله الترجيح ان انت عارف تحدد يبقى هتبني على اللي انت عارف تحدده ده المقصود عارف. بالشك يعني مش ان انت بس تبقى يعني كلمه شك ان هي مش مسؤوليه لا الشك المسؤوليه شكل غايه طبعا الشكل المسؤوليه ده يجي بعدين والشك اللغوي اللغوي اللي مش عارف الحد، معنى فيه هو شايفك مش عارف حد. مش عارف ماشي. المعنى هو في ما <تصفيق> 50 من, من, 50 من. لا لا أول معنى مش خمسين، أول معنى هو مش عارف رقعة. يعني زمان ما كناش مسوا خمسين دين. هلا وقت هدول ممكن خمسين، واحد وخمسين، اثنين وخمسين، ثلاثة وخمسين، لحد معين عنو اي حد نعني هو عارف رجح. كان ده لغة كان على اللغة. واحد في لغة دي عن ظن غالب ولا؟ في ظن، عارف رجح نظن؟ طبعا عارف رجح يعني عن رجح وخمسين. لا. لا لا. <تصفيق> ده, <بلغة تصفيق> ده, ده؟, ده, ده, ده عارف شراحة. لا نحن نتكلم في بارف بارف بارف بارف العرب ظرف العرب يعني من البلد كده انا دلوقتي انا <تصفيق> عشان اقول له ليسا في الناب الضبط دي ماشتاز مالا مش يعني في الوايب ده يعني في الوايب من اشاكدان في الوايب من اشاكدان في الوايب من اشاكدان اه اول ما بقى ابتدي في حاجة معبرة حاجة تقول لي لا ده غالبا كذا نصبت بتعرف فرقة خلاصة تمام انا بقول بقى ان ده لو حطته في الحساب لو مسألة حسابية يا عم لو مسألة حسابية, حسابية. بس لو هي يعني عرفيه مش عارف احسبها بالطريقه دي ماشي وانت هتعرف ازاي يا عم اوصف لي ماشي خلاص بقى يا شيخ العزيز معلش معناه الشكك صار <صراحي> يعني انه متلخبط مين مساعد تبقى يقول لك الفهائي يجيبوا بيه ان هو مش عارف يرق احساقه كان عنده ظن أو لا ساعات يقول لك هو استوى التوفيق ده فك عندي لكن عندي الشك يعني لو هو استوى التوفيق لا الشك اللي هو الشك عادي برضه الشك والله انا اللي هو لا مش نفس ده الشك اللي هو اللي هو مش عارف راق هو يعني كلامنا احنا 50 50 خمسين وخمسين وخمسين وخمسين وخمسين وخمسين وخمسين مش عارف يوصل لحاجة معكم خمس وخمسين وخمسين كده اه بص هي القعدة بيعمل ايه كأسطلاح قعدة أسطلاح. لو عايز تطبطها يعني صح بتطلع منها بحاجة مطبق بيها عملية الوقتين السابق لا يزول بشك حاد، والشك ده ممكن تدخل وتدخل في شك الظم، إلا إذا كان الظم الحادث ده قوة أقوى من اليقين السابق اللي هو دلوقتي ظم. ظم غالي <سؤال> مثلاً. <سؤال> <سؤال> إيه ؟ ظم غالي. اللي هو هنقول بقى في بعضهم قالي. اظن ان اللي هي اللي هي مما يبقى نضرب اليقين السبب انا الغالب والايه دي على حسب الحاله الكبير مش عارف لا أنا عندي ترجيح ان على صوره طبعا مش عارف مش عارف لا همشي على ايه في الاخر الواحد يتوضى وبعد كده طبعا خلاص على يعني على شخص عادي لو شخص عادي يعني يعني متلقى ان هو توضع بعد كده حصله ظن ان هو احدث. كده إيه؟ شخص عادي متلقى ان هو توضع وحصله ظن ان هو احدث. الظن ده وصل لمرحلة من هو لا. مرفح ان هو احدث ويزدها طويل. ففي دي اه يعني هنا في حالة دي ما غالب يعني. دي لا هو احدث. شو اما لو. فحالي في حاله بقى الشك والنون اللي هو نظام الشك كده مش قادر يتاكد الحاله دي يبني على اليقين هو هو اليقين السابق للنقض انت قلت دلوقتي للنقض عشان احنا بقى يعني عن شرطه على كارتوس نقرب ما بين النظام الغالب واليقين كده يعني النظام الغالب ولا لا التاشينيه اللي فوق يعني المعنى عشان عشان كده الشك ده في القبض في يبقى هو مدونه ضمن لو عايز تحط لها يعني فنص، لو أنت عايز تحط ولكن لو, لو عايز تضبطها بقى ضبط قوي يعني، هتقول اللي هو يعني ضبط ضبط ضبط فقهاء يعني ضبط سوين، فتقول الشك الحديث اللي هو يدخل في الشك والضم لغاية ما يوصل، للظن ده مش غالي، لغاية ما يوصل للظن ده الحاجة أقوى للخلص. اللي يخفيه ضم على أصولي بيطبق القاعة صح يعني. هيقول ليخين السابق ده ظن. بالنسبة كام في المسألة بتاعته. هي مسألة بتختلف من حتة ومن من حاجة الحالي. هيقول بنسبة 70% في الحالة دي. فلو وصل الظن الحادث اكثر من 70% انا هم بظن الحادث. المسألة تانية ليخين السابق ده عم نسبة 80%. فلو الظن الحادث ده سعبين في المياه مش ياخدينه لازم الظن الحادث ده يقفوك، يقوى على التميج تفهم لا؟ ما فيش كده؟ ما قولي فاهم بس بس حاسس يعني نحن أقولي قطيري نستطيع ده مش الظن في الحاجة شكلت الثلاثة للولد نعم ياتي فاهم ما هم في الثلاثة؟ اه ماشي انا احكم بين ولا بالتلاثة انا دلوقتي انا دلوقتي, دلوقتي عايز احكم يا 2 يا صح هيبقى انا عندي ظن في ال 3 عندي يقين في ال صح بتقفل بس أنا, انا دلوقتي عايز احكم بايه أنا حكمي ده احكم على ايه على 3 لي ولا طيب لو لا أنا, انا هقول انا مش هجيب التالته انا هعتبر نفسي 2 بس اعتباري ان انا صليت 2 بس ده ظن ولا يقين ظن ظن الاعتبار أنا لا قصدي مش بقى انا الاعتبار صليت وده العمل يبقى احنا خوش على العمل. ده ظن ولا يقين؟ ظن. ظن. فمزني؟ فالظن ده خلفه؟ ايه. عندي ظن اخوة منه. يعني مثلتك مشان صليت اتنين مرة لا اعتبار انا صليت اتنين مرة لا. ايوة. لا انا اعتبر ده صليت اتنين وهي باتنين. ده ظن ولا يقين وعلى يقين. يقين كنا خلصنا خلاص ولمسألة مش في دين. يعني اعتبار انا صليت اتنين مش ثلاثة. اعتبار إذا انا صليت اثنين مشتريت أبقيني اثنين، أنا بصل ربعين. وش عمري بنتكلم على ما أقوله، ما أقوله. ما أقوله. ما أقوله. ما أقوله. ما أقوله. ما أقوله. ما أقوله. ما أقوله. ما أقوله. ما لا فالشرع بيقول لي لا ابني على الاثنين ليه عشان ده ظن غالب بالنسبه له او ظن بالنسبه لي. ماشي لغاية ما يوصل عندك اللي انت تبقى عندك ظن باللي انت ايه صليت ثلاثه يفوق الظن الايه دلوقتي اللي انت اللي انت صليت ني ولا ثاني ثلاثه الحاله دي هتعتبر نفس صب التلاته دي بالظبط مفيش حاجه لا في السبب ماشي ماشي ما بل... ولا ولا لا ما بل... طيب حد عنده اسئله معلش نقول طيب طيب هنا إيه؟ انواع الاستصحاب ماشي لتنوع الاستصحاب الى رضاعة المعنى واحد استصحاب البراءة الاصلية هي براءة ضمنة الانسان من التكاليف الشرعية والحقوق المدينة حتى يقوم بليل على شرعها بشيء من ذلك فالحكم بعدم فرضية صلاة ثالثة وعدم الجولي صوم شعبانة معلوم من براءة الاصلية فكذا بحكمه بجراءة دمتي من الديون التي لان يقوم دليمه على تعليقها به. فقال اول معنى في الاستصحاب بجراءة دمة الانسان من التكريف الشرائي على حق الامان. فما عايزين نطبق التعليف ده على الايه؟ على التعليف الاصلي. النوع ده على التعليف الاصلي. فمن هو بثبوت امر في الزمان السين بناء على انه كان ثابتاً في الزمان الايه? الاول. يبقى بالاصل في الزمان الاول اللي هو ايه? هو بريء. ماشي? وبعدين شكينا او اتدعى واحد انه هو مش بريء. فنقول له ايه? نقول له لازم تجيب لنا دليل على ذلك? لما انتناش دليل على ذلك هنحكم بايه? ايه بالاصل? اللي هو ايه? اللي هو المكانه ثابته في الزمان الايه يعني كده ولا مفيش ثاني ما شاء الله حاجه ثانيه طب هو هيجيب دليل هنعتبر الدليل ده ايه ممكن يجيب دليل ضعيف صح اهو الجايه انا قصدي بينه او دليل ماشي فممكن يجيب بينه البينه دي ما تكونش عدوله عشان اعتبر البينه صح ممكن يجيب دليل خرينة تدلوا. تدلاتي تدلو مع فبرة مرضو. بس الدليل ضعيفة. هتبعها. لمرحلة معينة. مرحلة معينة عند القاضي هيقول هنا الدليل او هنا الايه البينة بقت اقوى من الايه? من, الص... من الاصل. فاول تبقى الباينة او الدليل اقوى من الاصل في دي مشينا خلص. النظر برضو اللي ايه بعد المجهود صور مش عبان. هو مغرب. الشارع اللي عند رمضان. فارد. ولكن الاصحاب المقصود هنا يعني. اللي هو زي ما قال براءة زي ما تلزمنا تكليف الشرعية يعني ايه? ما زي نازل Yeah, that's a ده اللي ده ما ينفعش تستخدمه يبقى يروح ده فا فااضي ده تطبيقات بقى لا تطبيقات كثيرة بس انا مش فاكر لا تطبيقات اللي هي واحد يحرم والثاني يقول له هات لي ده التاني رأيه اللي دليل معتبر. ما ياخدش بيه ولا ياخد بلديه. من قصدي. بحالة التانية بقى رأيه اللي دليل معتبر والثاني رأيه اللي ده اه دليل بس ايه طب ليه يعني ضعيف ما يتقومش بيه. ده. ده ايه اللي هو في النوع الاول راس اصحاب وراس ثاني ماشي طيب ايه ايه مباريات ديمنت انسان من تعريف الشرعيه دي امثله للاده بقى اللي هو بتاع الايه بتاع الديون اللي هو حكم من الديون التي لم يقم ده ايه علاقه على بها فهو واحد في يعني واحد دعى على واحد وقال ايه مليون جنيه تم انقر. هلاحكم بايه? طبعوا الدليل هالدليل هو مدرور. اما انتش مم. دليل دي بالاصل ايه? مرايط الثم. اصل ايه? طبقا بيها اللي هي على كعلوق هيها اللي هي الذمة. ماشي? ذمة المكلة. طبب. فيش فالكده؟ لذة حاجة اللي اللي هو ايه السسحار. اللي هو تاني حاجة طبعاً مسيصحابه درار أصدية إلا بدليل. فبرضي الأصل في الأشياء إباحة إلا ما دلت دليل على التحريم. زي قلنا الأرضاع. ما الأرضاع الدليل على الأصل في التحريم. كذلك مثلاً آآ القول خارج الدول في هو عنده آآ آآ آآ دليل على التحريم في اللي بخموم. ايه اصحاب الحكم الذي دل الدليل على ثبوتتي ولم يقم دليل على تغييري الدليل على ايه ثبوتتي الدليل يدل على ثبوت الايه ولم يقم دليل على تغيير الايه مثل حكم ثبوت الزوجيه بناء بناء على عقد النكاح الصحيح المغادر ان يقارن الزوج بدليل على العقد لأن الأصل بقاروهما إجارة دليل وغير ذلك الأصل. إذا بدأت الزوجة الطلاق فالأصل عملي وعليها الدليل. يبقى عندنا دراتي إيه هم تزوجوا قدام الناس وكل حياتهم ستتزوجون. ماشي؟ فإن احنا كده عندنا حكم دل البيع على ثبوته. وهو إيه؟ ما تزواجين. ودي حصل إدعاء من أحد الطرفين طبعا لو الزوق خلاص بس الكلام للزوجة يعني لو الزوجة تدعت لغطة الله هو نهاد لو قدام القاضي الأصلي لغطة الله لازم تثبت لغطة لازم تثبت إيه؟ لغطة الله فمشتها يلجأ إلا كلامها إلا يا أسباتك اللغة إيه؟ فلما ده إيه؟ ده طب قلناها على التعريف يبقى نطلب ثبوت في الزمان الثاني اللي هو ايه متزوج ولا لا بناء على انه كانت متجوزه في الزمان الايه لا الزمان الاول كان متجوز وبعدين هي ادعت ان مش كده طبقاها فنركن <تصفيق> للدليل الماضي وده اللي لو دابت الدليل اقوى من يقين اللي هي السابق اللي هو اتجوز اللي هو دلوقتي ظن ماشي طيب اصحاب الدليل مع احتمال الموافقه ثالثا للاصحاب من الدليل العام حتى ياريت ما مخصصوا. اصحاب النص حتى ياريت ما يدرد على ناسهم. واستصحاب الايه? الدليل العام حتى ياريت اه اه الدليل من ايه المطلق حتى ما يقيده مع الكثير. دي مسألة وقد منع بعض رلماء تسمية تسمية هذا أو تسمية هذا النوع استصحاب لأن العمل دي عمل لا من نص لا بدليل الاستصحاب خلطوا معظمة العمل في العالم قبل البحث عن المخصص كما سيأتي قيامهم في العالم بعضهم قال ايه؟ قال لا ده مش استصحاب ده نص ليه؟ استصحابكم ده العالم حتى قال ايه؟ كانوا مخصصوا في بعضنا عمل من النص مرصوا خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص يعني خلاف بعضهم في في العمل بالعام قبل البحث عن مخصص كما سأتي يعني يعني ما اختلف في المساله ان انا ودي نصح اعمل ب قبل البحث عن الخاص ولا لازم ابحث عن الخاص وابحث عن الفراغ حتى اعمل بهذا العام والراجح في مسألة ايه؟ بلاجب مسألة اللي انت هتعمل بالعام قد لكن لازم تبحث عن خاص. هلازم تجمع بأديلك كلها تبحث عن الخاص. بس ما تبحث عن خاص هتعمل بالعام ولكن لو انت تستطيع ان انت ما تؤخرش بالايه البحث عن الخاص فيجب عليك الانت ما تؤخرش بالبحث عن خاص. ويوم مسألة وهم عشان باعدة انخلوا ايدك ايه؟ خاصة العمل بالعام فما يدورش وعلى خاصة. يفتي بالمسألة. اللي هي ايه? اللي هي الحكم بالعام. وما الواشع الخاص. فقال لك انا انا انا بعمل عام لغاية ما هي ما هي تبدأ لها على او. عامل زي بزبط ايه? الاصل في الامر الوجود. ايه من الابدالي فيجي خارنة. هيجي في الاخ ايه? يقول لك هو امر. يبقى ايه? الاصل في الوجود. ايه ليس بذلك خارنة? انا انا انا بازت ضبع اقرائم اول تبحث في ما لقى عشان تقوم في ايه? الاصل في الامر. الوجود. طب لغا ما بص على القرائن اعتذر الوجود اعتبر الامر ده لكن مش معنى ذلك إن انا اخر البحث عن القرائن وانا ما, ما فيش قرائن مش ما فيش قرائن محمد عوض بحث عن قرائن يا اما إنت مش متأهل لو إنت مش لفهم القرائن تقول اللي هو واجب بناء على اصل الامر الوجود من الاخوه اللي مش متاهره ان ما مش القرائن دي القرائن اللي هي نص صريح يعرض هذا النص ديش القرائن، وراها حاجات كتيرة جداً منها اللي هو بيفكر فيه فبالتالي ما ينفعش واحد ياخد لسه مخصوص مضاد للجدى على مدار الاستبدال يحكم من الاصل في الامر الموجود فغير ما غير بنفصح قرائن ان هو ما يعرفش الامر اصلا ما ينفعش هو يعمل كده او تاني م... حاجة ما ينفعش واحد يكون وصل للنظر في بس... الاستبدال اول الاستهلال وبمجرد الامر ياخد بيه ده هو مجرد نظر في القرائن لازم ننظر في القرائن يجمع الأدلة وشوفنا قرائن أخذ قرائن أرضى لا لا ضاقت شف قرائن كتير مع مأله اللي حتى تقولش قرائن صعبة جداً غالباً في قرائن للوجود أو للغير ماشي في غالباً قرائن للوجود قرائن للوجود زي أخذوا الصلاة قرائن للوجود على وجود الصلاة فهم ففي كلام أصلاً كتير مع مأله اللي حتى تقولش قرائن صعبة جداً وأرضى علماء بي اللي هو الامر الخير على عن القارنة عند المجتهدين. انا مش عارفوا وبعضهم قال موجود ولا قريبا. وبعضهم قال موجود. في الاخر على رأيه التلاتة. انت لازم تبحث عن القراءة. انا ما تقول اللي بقى ايه? الاندواجه. طب لغاية ما تبحث عن القراءة. بتعملوا به كعمل على الواجب. بس ما تؤخرش البحث عن القراءة. ايه? الوقت باقي جواجب يعني طبعاً عندما تخلي دي عشان انت اللي بتلسه بمحمل انا يعني ما تليم روشي في الطاقة انت واقف ايه يعني اقف ما تقومش في في المسألة صح أصبح ما تقومش يعني صح ولكن ايه ولا, لا ما ولا تعمل ايه انت ولا تعمل دي انت عندك امر انت عملك عموك ايه ايه يعني لا يعني. لا لا أحلى. لا انت عاش ازاي؟ <تصفيق> دلوقتي عندك امر يا مصدي؟ فالامر ده ينبني عليه ان انت تعمل ان انت تتنفس انت <تصفيق> ضعر للعام بالعام برضو انت عندك نص عام اصلا انت عندك ايما بالتخليق او ايوه انتمشى عليه انت عندك نص عام فدلوقتي التوقف ده معناه ايه؟ معنى اللي تفع عندك شحان خالص. انت عندك حاجة عندك نص عام <تصفيق> ده مخصص ايه بنظن ان ليه مخصص لا خلي بالك خلي بالك حته ثانيه ثانيه اه مده كده خلي بالك حته كل عام مالي مخصص لما اتقالت اتقالت مقصود بيها العامل الرقمي العامل الرقمي العام فكل عام اللي مخصص بالطريقه دي اللي انا حاطه ولكن العام العرفي اللي هو العام بقى اهلا اللي هو المفهوم اللي هو معنى عام يعني ده. لا لازم نديله تخصيص وفي عوامل كتير معنى العرفي مش مخصص فهم يعني ايه لك ايه اقول لك الاخوه يعقود ماشي المعنى اللغوي ممكن الإخوة في الشارع ممكن الإخوة في, اللي في, اللي في فيبقى المخصص اللي أنا قصد إيه؟ الإخوة بتوعي المسجد اللي هنا هو الي عرض لكن في العرف في العرف أنا قصد الإخوة اللي يعرضه بالإخوة اللي يعرضه لهم أنتو يعني مصد؟ فالعلماء اللي قالوا كل عمله هو مخصص إطنان بالعامل اللغوي هو اللي هو ولكن في الآخر الصياق بيبقى مقصود بيه حالة يعني فالصياق المقصود الناس النازل فأنا بعتبر ده عام فيه جنب أنا مصد؟ فدوت في الشريعة بالمعنى ده كتير. فهتعتبره كعام لغوي اه لازم مخصص. فهتعتبره كعام عرفي سياقي يعني يعني مفهوم من ال... من الآية. اللي هو هنخصص ده مخصص ده من الآية مفهوم. لا ايبال عام ده هتعمل به. نظايت بتلاقي مخصص الخصص. فهنا صدي؟ ولكن مش معنى كده. اللي انت بقى تقول انا عمل لغم هلاقي مخصص. بس سؤال. اللي صرمه وصار ومش لازم نضاع المخصص. لا لازم نضاع المخصص. لكن رغاية ما تلاقي مخصص هتعمل دين بس انا مش يعني ستا شايفة على موضوع الامر مش لازمي الموضوع في الامر النافس او شيء واجب عليه ممكن أو نفسك أو نفسك في الناحة ونناحي نفس الناحة في الاباحة ايه يعني ان العالم في الامر وفي الناورية دي هو الاباحة لا لا, لا. الاصل الاصل برات الذمه اه اصل برات الذمه ماشي يبقى الاصل برات الذمه انا عندي قاعدة كده طيب انا جيت مساله شاكك فيها خالص اصل برات الذمه بس لازم ادور فيها مش هقول الاصل برات الذمه ما ادورش اقول الاصل برات الذمه غلط لو انا اقدر ادور تمام عندي طيب التدقيق رقم اتنين طب رقم ثلاثة استصحاب الدليل مع احتمال المعابد الساعة تمانية. أصابت الدليل مع احتمال المعارض دوت مفيش اختلاف من العلماء في اللي هو يستدل ميه ولكن الخلاف في ايه في ان بفيه ناس عنده تعارض الادلة ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي طيب ماشية خلص ده بس إيش؟ فالمشكلة في إيه؟ فعند تعارض الأدلة بعض الناس بيتوسع في استعمال الإيه للصصحة زاي الزهرية؟ الزهرية متوسع في ذي الصصحة فعنده الأدلة محصورة في النص الصريح أو النص الواضح لفقرة السنة ودليل القياس ودليل مصطلح مرسلة ودليل, ودليل كذا ودليل كذا ودليل كذا ودليل كذا هو عنده دي مش أدلة فتلاقي متوزع في حدث الإصصاح يعني أي أي يقول لك الأصل براء الأصل يا شو معنى فذا في إشكالية لي عشان عند تعارض الأدلة الصحاب أضع في عند تعارض الأدللة الصحابي أضافه عشان الأصل في اللي هو براءة الزمة اللي هو مبني على لما كنا نتكلم عن الصحاب الأوليني ما في, في هو مبني على إن الزمة بريئة يعني ما فيش دليل يعني ما فيش إيه دليل فيبقى في إشكالية لو وجد دليل على خلاف هذا الاستصحاب وانت بنيت على ان مفيش دليل يبقى انت كده خلفت مراد الشارع عشان في الحقيقة هو في دليل ودي اشكالة الظهر اشكالة الظهر لما هم ما بعملوش بالقياس طب بيعملوا ايه؟ بروح ايه لك الاصل في الاستصحاب ماشي؟ مع ان هنا يبقى في اشكالية ليه عشان يبقى الشرع يريدك ان انت تقيس والقياس ده يبقى خلاف الاساسحاب اخوتي تعمل بالاساسحاب فى يبقى انت خليفت الشرع فالاساسحاب اللي هو ضرائط الذمة ال ال هو اضعف الادلة هو اضعف الادلة ولكنه دليل ولكنه ايه دليل عند عدم وجود الادلة الاخرى فاهمين المعنى انا مش فاهمين طيب يبقى كذا إيه إحنا خدنا ثلاثة أنواع من أنواع اللي هي الصصاب رابع نوع ولا كفاية كذا عشان بس دلوقتي أنا النهاردة إن شاء الله اللي هو السفير اللي هو والد علي عبد الرحيم جاي ف يعني يستحسن إن إحنا نروح نحضره الشيخ عايز إيه عايز عدد يبقى كبير وفي نفس الوقت برضو إحنا عندنا ضعف في السياسة شوية فكويس إحنا نفهم السياسة شوية مع طبعا اعتبار اللي إيه اللي مش كل كلام إحنا واخدين بيه ولكن هو إيه بنفهم منه السياسة وإحنا برضو لنا دماغنا فاهمين أصلي ولا لأ فلو هو بخالف للصح من خلفه ماشي الكلام الشك هنا ممكن مبقاش الشك العادي لو أخذ المية ولا حتى الظن ممكن يتقى حاجة أعلى ليه عشان تعامل الصحابة وفهموا الصحابة لأسئلة النجاسات اللي هي ايه ليه هم نهملها فهنا مش هيبقى مجرد ايه الشكل عادي ولا تظنوا ده ممكن يبقى نحن معنى؟ على عكس مسألة الايه الزواج المسألة الايه الابضاع فالاصل في الابضاع الشرع علاءة اللي يعني يعتبر لو في شك خفيف في الابضاع يبقى الاصل ايه? اللي انت لا تتزوج مثل هذه. كيف هو خطفينه? فحتى قاعدة اليقين لديه بالشك هي قاعدة متفاوتة على حسب ايه الضوءة الشرعية ايه للحديد. فالاصل فيها اللي احنا قلناه. الاصل فيها اللي احنا ايه? منها. ولو في المناء بالفهم اللي احنا ممناء لوقت ظن اليقين السبب ده بقى ظن دلوقتي دي اول حالة بتفهمها في الامور العامة وبعد كده بقى الشريعة كمان بتحط لك ضوابط زي زي في مثلا في النجاسات ففي تساهل في مساءة الايه الايه الشكل حصل يا ممكن شك وممكن ظن وممكن ظن القوي كمان في الحالة دي اليقين لا يزول بيه وفي مسألة زي مسألة الأبضاع الشريعة حطتنا ضابط هنا الشكل خفيف هنا ممكن برضو يبقى حاجة تخليك ما تاخدش باليخين فهو الشرع حدد قوة الضمن الحادث بيقلب بيها اليخين السابق ففي أمور عامة أصلي بتحط عليها القاعدة زي ما احنا ضبطناها الضابط العام وفي حاجات بقى الشك هنا لازم يبقى شك عائي يعني لازم بقى يوصل لبرتابة الظن الجامد وفي حاجات تانية الشك ده بمجرد الشك لخمسين في المية لا احنا هنا مفهوم معنا كمثال ايه الابضاع في اتجاه ولا ايه نجاسات في اتجاه ايه بس ايش باسنا بقى حلصنا ان شاء الله مره بيه لا الاطعمة لا خلي الاطعمة خليباكوا الاطعمة فيها اشكالية شوية في حاجات اول حاجة، ايه المقصود بالاطعمة؟ اللي قالوا الاصل في اللحوم التحريم اه في الاغلب قصدهم بيها باللحوم الميتاتية يعني. يعني لو حاجة اتدبحت، قصدي حاجة ميتة وانت مش عارف هي ميتة ولا مزكاة هتعتبرها ميتة ولا مزكاة? مش بس ميتة ازاي يعني. ايه? ايه? انا شايفها الحاجة مش مزكاة ده انت خييفة مزكاة. انا. مططرة. مش مز يعني ازاي هعتبرها? ببطر. يعني اه اعتبرها ميتة ازاي? او هتخيبناها ميتة ازاي? لا يعني. هلأ يعني. يعني الحاجة هنشوفها لقى بيها مطورة ومدمة حواليها باة شوف هي مطبوعة ادها نشوفها? لا يعني إي يعني يعني يعني هم اللي يعني بعض ولا من الأصل في هالتحريم ألو عسسي ألو يعني طبيعي ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن بس فعشان فيها موزي. ده قوي يعني. ولكن الاصل ده خلفه باصل تاني في بلاد الاسلام. انت بتفهم ده لين هم؟ بتجي تخلفه. فبتقوله في بلاد الاسلام تتزار حوالي كثير والما يتالي عشان الاصل في الناس اللي هم بيتتابعوا الشريعة. ففي الحالة ديت هلو الاصل في بلاد الاسناج الذبح على الاصل في المحوم التحريم. ده على قول ده. في علماء دانين قالوا لا ده الاصل في المحوم التحريم مش المقصود بها الميتات. المقصود بها الحيوان نفسه اللي فيش نص في تحريمه ولا تحريم. يعني عندنا نصوص في حرمه حيوانات في مكانها ما ينفعش ناكلها حتى لو بذكناها ما ينفعش ناكلها أصلا وفي زي مثلا السباع يعني. زي السباع اللي بها السباع يعني وفي نصوص في في حل الأشياء إذا زكيت إذا الزاء العام دي ماشي فلو في بقى حيوانات منع يعني مش عارفين فيها نصوص الاصل فيها ايه فبعضهم قال, فيها قال, فيها قال الاصل فيها التحريم فيها قال فيها العرب فمذهب الشافعيه الاصل فيها العرب وارى لهم الطيبات فقالوا العرب بحلان. وما استخبثته العرب يبقى خبيث. وبعد العلماء قالوا الاصل في ايه? فيها اللي ما هو طيب عرفاً متحلالة ما هو خبيث عرفاً. يبقى خبيث وإذا اختلفنا الطيب والخبيث يبقى هنرجع الى العرب. وعضوهم هنرجع الى الاصل اللي بقى حول التحريك. يعني اخلنا في خلافة كتيرة. فكرة الاصل في محيم التحريك دي اصلاً فيها خلاف. كبير من اهل العلم. فيه اصدوم ايه بالاصل في اللهم التحكيمة الخلق فيه علامة اصدوم ده حاجة فهنا باتاني اصدوم ده حاجة وفيه خلاف تاني في هل هي فعلا اصل فيها ولكن الاصل فيها الورع في الاصل فيها الايه؟ الورعة الورعة ضعن الورع الصحابة للعنم يوم كانوا يتورع عن الاكل اللي هو يشكله استحبابا مش وجودا ماشي؟ وطباطن الظاهر في المعنى ماشي؟ أصل المطاومات هاي بها الأصل في كل في ما أكله ومشاعركه وإيه بديه هلو حرام يعني؟ هاي في, في المطاومات بطأس كده هلو الحرامي ماشي؟ ولكن هتعارض الأصل ده هو الأصل في الورع مع عموم البلوى والمسافة تجنب الناس في زمننا، فهيفتى كثير من الناس اللي ما يتعاملوش بالورع مستهزء وإلا حياته متصابه، يتعامل الورع اللي هو الورع اللي هو وراس حاضر المرض الشك يبقى يضرب، في حاله دي مش عارف كيف يتبصي. ففي زمننا ذا يقولوا لا خير طبيعي، يمشي بال، يتناول في الطعام يمشي بالورع في الأكل. علشان لو تعملت الورع ممكن تتحرمها في سبعشة في المعنى فالاصل في المقوم الورع دي هتتعارض مع المشاقة تصفل تأثيرهم أما لو قاعد مسلا مدين وعايز يأخذ بالعزام ينفيش مشاكل بس أما حاجة ما يترتبش على ذلك حاجة خلاف الأسطح المكلف أو المشاقة يكون شديد عليه أو أموم بلوى يعني ويحرمش على الناس منبر ودي تبقى بالنسبه للمسلمين برضه المسلمين لا هو لو في بلاد غير المسلمين ده مش عارف يعني عارف في لو هي تمشي اما لو مسألة حرام وحلال ما تمشيش انا هو ورع مش عارف فبتورع تمشي اما لا هو الاصل في بلاد الكفر التحريم فده لا حرام هم؟ هل تجدوا مسلا اي حاجة؟ اي حاجة؟ يعني مسلا الحاجة المخفرية خامر <خمر> أو, أو, او او خانتين او او دين خانتين عارف يعني؟ لا مش عارف اروز مش عارف, عارف. عارف. ايوا اي بقى ظن غالب في البلد؟ ففيه ظن غالب يهمش عزاه وعلى ما فيش شي بخوص؟ لا ظن غالب لا امبر وقى اروز يقبل مع الورا مع الورا لك بحظر في هقولك ديت لو في مشقة من الورع ده، بس الشيء اللي مستحيل. الشيء الله مستحيل. إلا لو في مش. إلا لو في مشقة. مشقة على